بغيابك يختلف حتى الشوارع والهواء وانطفت نجم من السماء من عرفة إحنا موسوق نجم من من يا حسنا ناقص نشيل وعيونك احذر بالمش كل ما تجيبي علي ضروري ضروري حبيبتي تجيني انا بغيابك سعد ما ادري وين ارحمني دخيل تعب وحنيني حبيبتي تجيني سعد ما ادري وين ارحمني دخيل تعب حنين الماي جلالة اختك ارجع حبيب مروتك يل ماخذ وياك الهوى مش تعق لسنا بصوتك الماي جلالة خديك ارجع حبيب مروتك يل ماخذ وياك الهوى مش تعق لسنا بصوتك عايش على الله وع الصور عايفني لي ألف ذاق ما ينوصف حالي ضروري ضروري يجيبك لي راسه دماتي نزلا سويت من يتموت ويدك بداية ضروري